فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجد في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقاصروا من الصلاة إن خفتم, إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا